وهو الحكيم الخبير هو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يا من ما الرحيم الغفور الرحمن الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتي للساعة قل بلا ربي لا عالم الغيب فقالَاالوا ذَروةٍ في السموَاتِ وَلَا فِي الأأَرضِ وَل أصْقرُ مِنْ ذَلِكَ وَل أَْبَرُ إَِّ فيِي كِتابِم يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم موفرة ورزق كريم اولئك ورزق كريم وَالَّذِينَ سَاءُوا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ الْأَلِيمِ وَالَّذِينَ سَاءُوا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ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 كن في خلق جدير